بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منهن ذيرو وبشى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمدعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كلّ ذي فضلِ فضلَه وإن تَوَلَّوا فإنِّي أخافَ عليكم عذابَ يومٍ كبيرٍ إلَّا اللَّهِ مرجعُكم وهو على كلِّ شيءٍ قديرٍ ألا إنَّهم يثنونَ صدورَهم ليستخفوا من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 يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُو وَكُنْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ كُنْتَ فَإِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا سيحرم مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون لما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون.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 لا يقول النذهب سيئات عني إن قول فرح فقور إلا الذين صبروا من الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير بَلَعَلَّكَ تَرَى قَوْمًا ضَعْفًا يُحَائِلُ إِلَيْكَ وَضَائِقُونَ بِصَدْرِكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَ أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفترئات وادعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن تجيبون لكم فعلمو أن ذما أُزيل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا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 أفمن كان على فينة من ربك ويتلو شاهد من ومن قبله كتاب سامئ موع ورحمة هؤلاء كي يؤمنوا به وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ بَوْعَدُ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 أولئك الذين خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترضون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر إن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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَدَرًا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ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 إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاكوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزانة خيرا، الله أعلم بما في أنفسكم إني إذا لمن وادي. قالوا يا نوح قد جاء التناف أكثر تجد لنا فتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.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 أم يقولون افتراء قل إن افتريته فعليا جرامي وأنا بريء أمم ما تجرمون وأوحى إلى نوح أنه لا يؤمن برب قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخفيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى تنور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين زدين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالوا فيها بسم الله مجريها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونذى نوح بن هود وكان في معزلي يا غني ونذى نوح بن وكان في معزلي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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما إن أنتم إلا مفترون يا قوم ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فقرني أفلا تعقلون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 لا تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من ذابة إلا هو آخذ بناصيتها إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُنزِلَ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ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 جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاذا كفروا ربهم ألا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 وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ رِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِن فَضْلِهِ فَمَن يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ ما تزيدون لي غير التخسيس ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في افضل لا ولا تمسوها بسوم ان عذاب قريب فاعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا ندينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ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 تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاء ومن وراء اصحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن وإنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا, يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا ارض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب الغير مرضود وهم ما جاءت نوطا لطسي أبهم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 وَهُوَ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَنَّ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَلِيًّا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ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 خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخشوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِعَابِدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ ولو نارهك لرجعناك وما أنت علي لا بعزيز قال يا قوم أرهقك أعز عليكم من الله وتخذتم وراءكم ظهري إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخفيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبه والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا وعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما ها أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئسا رفض المرفود ذلك من أنباء القرى لقصدوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم وما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 إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مريت مما يعبد هؤلاء يعبدون إلا كما يعبد أباهم من قبل وإن لم يفهموا نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فأخد لف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 وَنُقَلَّنَّ قَصَصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مُّثَبِّتًا بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وقل للذين لا يؤمنون يعملون على مكانتكم إنَّهم يَعْمَلُونَ وَانتظِرُونَ إنَّمَا مُنْتَظِرُونَ وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون